فجر كان مشهودا <تصفيق> ومن الليل وَالرَّبِّ أَنْفِ اللِّينَ دُفَعْنَ صدق وبعليم لبنك في وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ <تصفيق> إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ مَزَالَ